وانتشار الفساد المالي ناس يسكنون في بطون أودية وتباع عليهم الأراضي ثم يأتي السيل ويجرفهم ويقتلهم ويصبحون م و ت ا بسبب الفساد المالي مشاريع تسمع أنها تقام بمثلا م ئ ت مليون و ث ل ا م ل ي و ن في بلد وتقام في بلد آخر بمليارين و ث ل ا ث وتسأل أين ذهب الفرق بين هذا وهذا إنه الفساد المالي نحن نحتاج كثيرا إلى أن نتعلم كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الفساد المالي كيف كان يدقق على ا ل إ ب ر ه على الخيط على المخيط كيف كان يصعد المنبر ويقول عليه الصلاة والسلام إن أقواما نستعملهم على عمل ف ل ي ج ي ء بقليله وكثيره فإن من كتمنا مخيطا فما فوق فهو غلول يأتي به يوم القيامة نحتاج والله أن نتكلم عنه ليسمع كل من تولى إدارة ا و مسؤولية ا و امرأة في بيتها هي مسؤولة عن مال زوجها ا و شخص خرج مع أصحابه في سفر فجمعوا مالا لينفق عليهم فصار ع ن د ه نوع من الفساد المالي كل واحد له نوع من الفساد المالي يختص به سواء كثرة أو قل نحن لا نزال معكم في برنامجنا مسافرون السلام عليكم والله س ا يحييكم ويجزيكم خير يا أحمد ا ح م د الله يحفظك يا سامي كيف حال الشبر؟ أساكم كيف؟ الحمد لله طبعا يا شباب احنا مسافرون نحاول دائما نتكلم في المواضيع اللي لها علاقة مباشرة بالناس و ا ي ض ا مواضيع انصح التعبير غير اعتيادية يعني مثلا كان ممكن اتكلم عن بر و ا ل د ي ن لكن احيانا تسمع الخطيب الجمعة قاعد يتكلم ي عن بر و ا ل د ي ن انت ش غ ل ا ل ر ا د و بر و ا ل د ي ن انه يوزعون عليكم م ط و ي ة في المسجد بر و ا ل د ي ن اي هو كذلك فهي ا ل م س أ ل ة احيانا أ ص ب ح عند الواحد نوع من التشبع وانت ما تستطيع انك تخترع ايات ج د ي د ة ما هم الناس سمعوا كل الايات اللي و ا ر د ة فيه و ت ك ر ت عليهم ما تقدر تخترع احاديث حتى تاثر بالناس خلاص ا ل م س ا ل ة فنحن نحتاج الى ان نتكلم عن ا ش ا ء ايضا ملامسه لواقع الناس والطرح فيها قليل ويبدو أن سقف الحرية يعني قد, قد ارتفع فصار الواحد الآن كلام فيها ينبغي أن يكون مباشرا في تحديد المشكلة آم... الذي ينظر اليوم في الواقع بصراحة في الثورات العربية التي حصلت آم... ثم المليارات التي وجدت عند الرؤساء الذين كانوا رؤساء لهذه البلدان يعني مثلا لما سقط رئيس تونس لما سقط رئيس مصر لما وقع ما وقع مثلا في ليبيا في, في سوريا في, في غيرها تجد أن هذه المليارات التي كانت عنده مع أن واقع الشعب في حاجة ومسكنة وفقر طيب ما أنت واحد من الشعب ووصلت إلى الحكم عن طريق الانتخاب طيب من أين لك هذا؟ ما في حد يسأله من أين لك هذا؟ وأيضا إذا نظرت في المشاريع التي تقام تأتي مثلا شركات معينة من الخارج لأجل أنها تقيم لهم مثلا جسر معاً ا و او تبني لهم مستشفى كبير ا وأحيانا هذه المستشفيات يكون متبرع بها من دول أخرى فإذا نظرت فإذا المرصود لهذا المستشفى مثلا مثلا مئة مليون دولار أو م ئ ت ي أو مليار وإذا هذا المستشفى لا يكلف ا ل ا النصب بناء على يعني الميزات والمواصفات التي وضعوها بدل السرير ما يشترى مثلا بما يعادل 500 ة ألاف دولار أخذوا سرير مشي حالك بدل ما كان كهربائي صار هو يدوي ونزل مثلا من 5 0 0 ة ألاف إلى ألف دونار طيب الأربعة ألاف هذه اللي, اللي زادت من الميزانية ذهبت في جيب من هذا هي جماعة لنتكلم عن الفساد المالي النبي عليه الصلاة والسلام كان شديدا فيما يتعلق بالمال لأنه يعلم أنه كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما جم جم جم جم. جم. الواحد يحب المال ويحب اكتاره والعجيب ا ن ك تجد أن الإنسان لا يحتاج أصلا من الأموال ا ل ا قليل يعني صح. واحد فرضا يملك 100 مليون دولار مثلا الله يرزقنا يعني ا فاشترى بيتا مثلا بما يعادل 20 مليون دولار يعني تقريبا 60 70 مليون ريال بيت لك انت ت ص و ر بيت ب 70 مليون ش ل و ي ك و ن حجمه اشترى سيارات ا ل س ي ا ر ة مهما دفعت فيها قول بتوصل مليون دولار ما اشترى اربع خمس سيارات من ه ا ل غ ا ل ي ة جدا وحطها عنده وطق له ايضا ط ي ا ر ة خ ا ص ة لن يستطيع ينهي هالمئه مليون صح ما والله لو يصرف بيديه ورجليه ما يستطيع ينهيها ويخت ومدري إيش ومع ذلك ت ج د لا يكتفي بهذه ا ل م ا ئ مليون دولار بل يحاول أن يتكسب يمينا ويسارا ي ل ي ت يتكسب بالحلال حرام كان سكتنا مسألة بالحرام وأكل لأموال الناس ويبدأ يعني يفرح ا ن الأرقام تكثر أمام أرصدته وبدل ما يكون ف ي مثلا ستة أصفار يريدها تصل إلى ثمانية إلى ت س ع إلى عشرة ويشعر كل يوم بالفرحة بس كلما جلس يفكر ا و انا املك اذا 15 مليار والله زين طيب هل تستطيع انك تصرف ال 15 مليار ما يستطيع لذلك الكلام ليس على اكتساب المال اكتساب المال ما في مشكلة الله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ما في بأس والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل قبل البعثة ب ا ل ت ج ا ر ه وايضا الصحابة اشتغلوا في الاسلام ب ا ل ت ج ا ر ه عبد الرحمن بن عوف لما مات يقولون ورثت كل واحدة من زوجاتها 4 ملايين درهم عندها 4 زوجات يعني مجموع ما ورثته الأربع زوجات <تصفيق> س ت عشر مليون درهم ا ل س ت ش ر مليون يا شباب هذه الثمن من التركة لأن الزوجات يأخذون الثمن <تصفيق> فالثمن س ت ش ر مليون ا ل س ت ش ر مليون لما تكون ثمن حتى تحدد التركة كلها كم اضرب س ت في ث م ي ط ل ع عندك ث م و ث م ب ع أولو معايا 126 128, 128. طيب هالأموال هذه الكثيرة التي عنده ومع ذلك هو من العشر المبشرين بالجنة محمد. وهو الذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر ر و م ا ويكون في الجنة قال رسول الله أنا ل ا ش ت ر ي فكان يبذل في المال ومع ذلك يموت وأترك لذريته مال محمد. ليست القضية ا ن ك تكتسب المال القضية يا أخي أن تكتسب هذا المال من حلال لذلك ما يقع اليوم مع الأسف من الفساد المالي تجد مثلا مناقصة لوزارة من الوزارات وزارة صحة و ز ا ر ة مواصلات وأي وزارة تتعلق بالأمور الخدمية للناس حتى وزارة شؤون إسلامية ووزارة شؤون اجتماعية وزارة تتعلق بأمور الاتصالات وغير أي وزارة من الوزارات تحتاج ا ح ي ا ن ا إلى أنها تشغل الشركات الموجودة في البلد تحتاج مدرأ إلى حفر حتى تمدد كيبلات مثلا للاتصالات أو مثلا ك ب ا ا ت للكهرباء أو بناء مستشفى أو أو قل غير ذلك أو بناء مساجد أو, أو غير ذلك من الأمور تعال انظر إلى ا ل م ن ا ق ص ا ت التي تنزل هل هي فعلا يعني يعتنى فيها أن تكون الشركة المتخصصة تكون جيدة في التنفيذ تكون مواصفات نافعة للناس فعلا وتقوم بما يريدون وتخدمهم الخدمة الحقيقية هل يكون فيه المال مثلا لما يعطى لهم يعطى فعلا لهم على حق هل هذه الشركة لما تأخذ تنفذ حسب الحق المواصفات الحقيقية ولا غير ذلك أحيانا لما وقعت بعض السيول في جده وفي غيرها تأتي إلى بعض المنافذ التي كانت مخصصة لسحب الماء والأصل لما يكون في الشارع منفذ للماء تصريف للسيل أن يكون تحت فيه مواصير وأنابي بتوصلها إلى البحر و ت و ص ل ا ل ى أي مكان فلما تأتي وتفتح هذا الغطاء, الغطاء فلا تجد إلا حفرة لا تتعدى نصف متر سقطت أحسنت ما في ما فيه أي مواصير ما في أي شيء يا أخي أين الشركات التي نفذت هذا وأين المهندسون الذين جاءوا يدققون ويوقعون الموافقة عليها هذه هي المشكلة تجد أحيانا بنايات تدخل بناية فإذا هي ما شاء الله عليها ن أحسن ما يكون ثم لا تكاد هذه البناية م ر عليها ستة أشهر ا و سنة ا ل ا وبدأت تصدق ربما سقطت على رؤوس أصحابها هذا هو الفساد المالي الذي نتحدث عنه طبعا الله سبحانه وتعالى يعني أكد عن الأمانة وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون زي ن عهدهم يعني عقد ب ي ن وبين ا ن س ا ن وأمانه لما آتي أ ا وعطي إنسانا مالا و ق و ل يا فلان أنت يعني مسؤول عن هذا المال السابقون أيضا كان عندهم أنواع من الأمانات ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعدادا من القصص طبعا إذا تأملت وجدت القصص التي النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها لا يذكر أي قصة لأصحابه لا. لما يختار قصة من الأولين يختار قصة كأنه يقول يا أصحابي يا أصحابي اقتدوا بهذا ا و يحذروا من فعل هذا ا و نحو ذلك يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من الأولين اشترى من رجل أرضا طيب اشترى الأرض جاء يشتغل في الأرض يحفر ويزرع الأشجار فحفر جهة منها فوجد جرة من ذهب جرة مليئة ذهبا ك خ ذ ه ا ذهب الى صاحب ا ل أ ر ض الاصلي ا ن ا و ج د هذه الجره في البيت ل في الارض هذه جرتك فذاك الرجل تحرج من اخذها وقال له والله يا اخي انا بعتك الارض بما فيها فاخشى ان حرام اني اخذ الجره هذه وهو ذهب فاختلف وقال الاول انا ايضا والله يا اخي الذي اشترى الارض قال انا ما ارى انه حلال لي لاني انا اشتريت الارض بما فيها من زراعه و ب ما ا ش ت ت ي خ في د خ ل الارض فأخشن حرام ا ن ي أخذك وقال صاحب الأرض الأصلي لا والله حتى ا ن ا حرام أني أخذه ما أدري أخاف الله يحسبني عليه فاختلف وذهب إلى القاضي <تصفيق> هذه, <قصة تصفيق> خ... هذه خيالية هذه خيالية هذا. يعني ما ذهبوا إلى القاضي لأن كل واحد أمسك ا ل ج ر ه من جهة وانكسرت بينهما لا ذهب خيالية. إلى القاضي لأن كل واحد م ت ح ر ج شرعا من أن يدخل إلى, إلى حسابه مال ما يدري هو حلال ولا حرام والله يا أخي ما أبغى الله يحاسبني عليها دبر نفسك معها فذهبوا إلى القاضي واختلفوا فقال القاضي وعجب بهما وقال هل أحد منكم عنده بنت يعني للزواج فقال واحد منهم نعم أنا من عندي بنت يعني للزواج جاهزة فقال للثاني أنت عندك ولد جاهز ق ا ل والله قال زوجوا الشاب من ا ل ف ت ا ت وعطوهم هذا المال فقتلنهما يبنون بيت ويبنون شوف أيضا سبحان الله كيف لما, لما صدق وحفظ الأمانة شوف كيف بورك لهم ورجعت إليهما هي رجعت إلى بنتي ورجعت ا ل ى ولده لكن شوف كيف حفظ الله تعالى عليهم الأمانة اللي ينظر اليوم مع الأسف بصراحة يجد أحيانا أنه يتولى شخص معين على جهة معينة مثلا شخص يرجع إلى قبيلة من القبائل ثم لا يمضي سنة ا ل ا وجدت ربما إذا كان في مئة موظف جدد دخلوا خلال هذه السنة أن ثمانين منهم كلهم من هذه القبيلة, من هذه القبيلة معقول أنه كلهم ما شاء الله الذين فازوا في الامتحان وفازوا في المفاضلة وصاروا أحسن من غيرهم المقابلات وغير هذه فيها علامة استفهام بصراحة المناقصات التي ا ل تظهر ي المواصفات لماذا أحيانا لما يأتي مهندس معين ليدقق على مواصفات معينة في بناء ثم يوقع عليها على الموافقة وإذا هي ليست على المواصفات المطلوبة ا ص ل ا وأحيانا تكون شركات تأخذ بالباطن وشركة كبرى تأخذها مثلا بمئة مليون ثم تعطيها شركة بالباطن خ م س مليون ثم الشركة بالباطن تعطيها شركة أقل منها بعشرين حتى أن يذكر قصة يقولون في الصين قديما أحد رؤساء الصين زار بلدة أخرى فدخل ووجد البلد كله منور ولمبات في الشوارع و أ ع ج ب ان ا ل م د ي ن ة م ش ل ه كلها انارات فراجع واستدعى وزير ا ل ك ه ر ب ا عنده قال انا و ل ل ه زرت البلد الفلاني و ص ر ا ح ة أ ع ج ب ت يعني جدا بالوضع وكم تحتاجون حتى تضيئوا كل الشوارع قال كيف يعني قال يعني أ ر ي د كل 20 متر يكون في عمود لمبه كل 20 متر يكون في عمود اناره قال ع ن نحتاج الى 100 مليون دولار فصرف ل ه 100 مليون دولار شمي. فهذا نادى الشخص المختص بالاناره ل ا ن شركه كهرباء عندهم كل واحد مختص شمي. قال تعال نحن نحتاج ان احنا نضع مع ا ع م د ة اناره في الشارع نحتاج كل 50 متر عمود إ ن ا ر ه <تصفيق> بدل ما كانت 20 صارت 50 وبالتالي العدد بدل ما كان 100 الف عمود م قل الى 50 <تصفيق> كم تحتاج قال والله احتاج يعني الى ي 60 مليون دولار أعطني ا ل م ا ق ص ة و ق ع ل ا وأخذ ا ل أ ر ب مليون وعطاه إياها قال يعني الرئيس راح يلاحظ الفرق وبيجي ع د ي هذا لادى الشركة المنفذة الشركة اللي بتنفذ ب ي ت ف ق معهم قال نحتاج إلى أعمدة ا ن ا ر ة نحتاج كل سبعين ت ح ط و ن عمود ا ن ا ر ة وكذا و ل م د ب ر نفسه معهم و ع ط ا ه م أ ر ب ع مليون وأخذ الباب 20. فمدير الشركة هذه جاء عنده قال أنتش تبغى بالضبط قال أبغى لما يمر الرئيس يرى أنوار يقول فصرف للناس أنوار كل واحد يضع عند بيته لمبة زين ولم تكلف إلا مليون فأنت ا ذ ا تأملت في هذا ه ذ القص ا من الأموال تجد أ ن ليس من أموال الرئيس نفسه إنما هذا يكون من أموال الشعب. أموال الشعب وهذه هي القضية التي نسميها نحن اليوم بالفساد المالي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحذر الصحابة من هذا لما أرسل واحد من الصحابة اسمه ابن اللتبية قال له اذهب واجمع لنا الصدقات ش نوع من يعني المال الذي يوضع في بيت في بيت ر ا ف في ي ت مال المسلمين ذهب الرجل رجل طيب وصحابي جليل ي ع فكان ياتي الى الرجل الذي عنده مثلا أربعون من الغنم أ و عنده مثلا 100 ولا 200 ولا 300 يقول له انت عندك كذا طيب عليك مثلا شات وكان لطيف في التعامل فكان بعض أ ص ح ا ب الغنم يعني يستملحون الرجل لطيف وكذا فيقول لواحد منه مثلا خذ هذه الشات الصغيرة هدية لك وهذا يقول ما شاء الله خذها العنز هذه فيها حليب هذه هدية لأولادك فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شياه كثيرة وأبل وغنم وبقر هي الزكاة ومعه مجموعة صغيرة هدايا أهديت إليه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال رسول ه هذا الأموال فقال يا بلال ضعها مع الصدقة قال يا رسول الله لا هذا لكم البقر والغنم وهذا القليل هذا أهدي إليه هذه هدايا جاءتني وأنا موظف ا ن ا توظفت في الشغلة يا رسول الله مثلا شهرين ثلاثة كان يأتيني هدايا من الناس جمعتها لعيالي هذا أهدي إ ل ي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام مصر. طيب انتخذ راتب ولو أنك الناس ما أعطوك هالمال ا ل ا ل ا ج ل وظيفتك ما جاء كل ا واحد في بيتك وطرق عليك الباب وقال خذ هذا هدية ر ق النبي صلى الله عليه وسلم من بر بعدما أمر كل المال أنه يوضع في الصدقة وقال ما لأقوام نستعملهم على عمل ثم يجي وحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر يهدى إليه أو ل ى ثم قال من استعملناه منكم على عمل ف ل ي ج بقليله وكثيره فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة جميل. هاي ا ح م د الآن هي داخل ما هي داخلة تحت موضوع الزكاة هو الآن هذا طلع زكاة الشخص هذا رعي الأبقار و ا ع ي الغنم ولا هي. لا الشخص هذا ما يعتبر من العاملين عليها؟ ا ح س ن ت هو طبعا يعتبر من العاملين عليها لو كان ما يأخذ الراتب أيه. لو كان ما ي ع ط ي راتب لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت وظيفتك محددة أجرت الطريق أعطيناك إياها الدابة اللي ينتراكب عليها ع ا د على حسابنا ا ك ل ا ل د ب ا ح ن ا دفعنا لك إياه مه. شغلتك هذه كلها نعطيك عليها المبلغ الفلاني انتهى انتهى ولو أنه فتح الباب فتح الباب لكل شخص موظف ا ن ه يتلقى هدايا سيصبح يعني الموظف لا يقوم بالعمل مئة ا ل م ئ ل ا لمن يرجو من ورائه هدية صحيح. يعني سفيان الثوري رحمه الله يقولون كان لا يقبل هدايا من الطلاب وهو يدرس في المسجد يعني, يعني محتسب ما في راته فأقبل إليه شخص وأعطاه رداء هدية رداء يقولون فرده قال لا والله ما أقبل هديتك قال لماذا إني لا, لا أدرس عندك فقال نعم لكن أخوك يدرس عندي في المسجد فأخشى أن يقبل قلبي عليه أكثر مما يقبل على غيره. صحي. عشان هدية عشان هدية. عشان أخوه <تصفيق> أعطاني هدية أصير أستمع أسئلته أكثر وأعطيه و ج ه وهذا واقع يعني ي ع ن بصراحة فرضا أنتم ا ل ا ن ثلاثة. لو واحد منكم أبوه مسؤول في مكان معين <تصفيق> مثلا وأنا عندي شغلة مثلا يعني أبخلصة رخصة ولا إقامة ولا ولا شغلة في مستشفى ولا وأبوه مسؤول في هذا المكان طيب وقبل لندخل أعطاني كرت والده م ث ل ا وعلمت ا ن ي ا ن ا سأستفيد منه ك ألا ترى ا ن ي أثناء الحلقة؟ من يوم يرفع إيده بيسألك ويتخضب من يوم يقول أي كلمة أضحك عليها وتصبح نكتة أحسن نكتة أي. ليش؟ لأني أرجو من ما لا أرجو من غيره أما المساكين الثاليين م ا ح د ي ي ع ا ط ي ه م عندي طالع م ر ك ا ن ا لحظت في بعض بعض الاعمال تكون م ث ل ط ع ر ك بعض ا ل أ ش خ ا ص ترسي عليهم مناقصات أه. او يجيبون مناقصات من ا ل د و ل ة فيحاولون يرسونها على مشاريع لكن بشرط تبغاني ارسي عليك هالمشروع ادفع مم. وبغض النظر أ ن ك انت ت ج ي ب عمال و ت ج ي ب معدات و ت ج ي ب من ولا ه ن ا ابغى يعني نص المبلغ اللي راح ي ج ارباح بت... اي ف ومعقول أنك أنت بتشاركني حلالي وأنك أنت تبغى فلوس وأنك ا ن ت تبغى فأكثر القائمين ا و اللي ترسي عليهم المناقصات على هالشكل هو, هو مع الأسف سامي يعني أحيانا بعض أصحاب الشركات حتى يرسون مناقصات عليهم يهدي سيارات تلقاه ما تدري إلا ملبق بانورامة تحت ويصعد بالمفتاح فوق و ي بإسم الشخص خلاص ويقول تفضل هذه هدية لك سيارة ت س ؤ ه ا 400-500 ألف طيب من أين لك هذا؟ بأي حق تأخذ السيارة وتقولون أخي هذه هدية يا أخي من أخي المسلم طيب و ا ل ه هذه أعطيت لك محبة في الله بينك وبينه ل ا لا؟ والله يعجبني مرة, مرة ألقيت كلمة في إحدى ا ل ش ر ا ت حول ا ل أ م ا ن ه والفساد المالي فلما انتهيت دخلت عند المدير فمدير الشرط ا ظ ن كان عميد بذلك الوقت ا و شيء يعني مدير القسم نفسه قال والله يا شيخ إن هذا الموضوع من, الموضوع من أهم المواضيع قلت والله لازم الحذر ترى الرشاوي الآن انتشرت وكذا قالت صدق قلت نعم قال أنا لي منهج منذ أنت خرجت من الكلية أني لا أقبل هدايا ولله الحمد إلى يومك لا أقبل هدايا إلا من يعني من كان صديقا لي من قبل ولا أبنى أعم و ا ب ن ى موظفين ولا واحد عنده قضية ولا جيران لما توظفت في كذا أبد ا غ ل ق ت هالباب يقول وتعينت هنا الآن منذ سنة هو ف ع ل ا جاي من منطقة أخرى إلى هذه المنطقة يقول ف ا ن ا يا شيخ موظف في هذا المكان وجيراني دائماً يلزمون عليه يريدون يعزموني وكذا وأنا أعتذر أقول إذا صار عندك عشاء ل ا ي أحد ا ن ا أدخل عندك عادي لكن ا ن ت كل الوليمة لي أنا لا يقول فواحد من جيراني لزم عليه وأكثر فذهبت إليه ي ق و ل ذبح ذبيحتين وعمل وليمة كبيرة و... يقول فبعد ثلاث ا و أربعة أشهر صار عندنا م ض ا ر ا ة شباب و أ خ ذ ن ا م و ض ع ا ه ا ل ت و ق ي ف فعدة أشخاص حاولوا أن يدخلوا واسطة حتى يطلعوا ابن فلان في واحد كان أبوه صاحب مركز م. والكل خايف يدري أني أنا ما أقبل واسطة يقول فذهبوا إلى جاري هذا وقالوا أنت عزمت وأكرمت وكذا <تصفيق> <جيستعمل لي. تصفيق> واستجاب لك فلك فضل عليه فصرفت فلوس لأجل ذلك اذهب وكلم يقول الكل كان يأتيني وهو محرج ل ا ن ه إذا جاءوني أقول طيب يجوز شرعا مش في محكمة تحكم بين هالشباب أطلع بس فلان لأن ابن فلان واترك الباقين لا شرعا ما يجوز أضعها في ذمتك عند الله يقول فكانوا يسكتون يطلعون جميل. يقول إلا هذا جاي وهو ما لي وجهه وعادي ويتكلم وكركيب الحارب وفلان والله أنا أبغى ت و س ط فلان اطلعه يقول فعلمت أنه ما جرأه علي إلا ذبيحتين الخروفين يقول الله ح ط يدي في مخباتي واطلع ق ي م ة ذ ب ي ح ت ي ن سلام <تصفيق> 1500 ريال <تصفيق> لكن اليوم ا ل ا ل غ ا ن ي برخيص يقول <تصفيق> واعطيه 1500 قلت تفضل قال ش هذا قلت هذا ق ي م ة الخروفين اللي ذبحتهم ن ت ذاك ل ل والله ما ج ر أ ك علي إ ل ا ما قدمته لي من قبل صحيح لذلك يا ج م ا ع ة الشريعه جاءت بسد الباب واحد موظفه وجاك واحد مراجعينه وعطاك مثلا قلم تكتبه بعدين قال لا لا خل القلم معك لا والله خله معي ولا خليه معك ما يجوز ا ن يأخذ ولا شيء ت ح ر ج الإنسان من هذا يحميه يا خ ي من الفساد المالي أذكر كان يحدثون عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله بعض طلابك يقول كنا ندرس عنده في الجامعة وكان الشيخ في الدور الرابع في الكلية يقولون فكان إذا أراد ا ن يتصل ب ا ه ل ه بيسألهم عن أي موضوع ع ن د التلفون هذا التلفون فيه اتصال دولي لو بغيت اتصل بالمريخ استطاع يتصل و ع ل حساب ا ل د و ل ه ل أ ن ه يعني في م ر ت ب ة وزير وعضو ه ي ئ كبار علماء فكان اذا اراد ان اتصل باهله تلك الايام ما في ج و ا ل ا فكان يفتح الدرج ويطلع هلل هذه النص ريال وريال الحديد وينزل تحت للتلفون العمره انتم ما ادركتوه انتم صغار لحقنا عليه شوي لحقت عليه أيه. شوي بدا يتسوى فيضع نص ريال ويكلم زوجته فكان الطلاب ي ق ك ر و ن يا ش ع ن التلفون جنبك وانت ن ز ل تحت واتعب نفسك فكان يقول لا هذا وضع لمصالح الناس ا ت ص ل أدور عن فتوى ا ت ص ل أتوسط الطالب ا ت ص ل أسأل عن م ع ا م ل ه نعم أما ا ت ص ل على زوجتي أقول بكروا ل غ د ا و ا ل غ ا أخرو الغداء أخرو ا ل غ د ا لا والله فالواحد يا جماعة إذا شدد على نفسه في هذا بلا شك أنه ما يكون أعلى يكون أكثر شدة أنا سمعت أيضا عن ابن عثيمين رحمه الله أنها كان إذا ج ه الراتب يحسب ع د د أيام الغياب ويرجع لهم الفلوس <تصفيق> ويأخذ من المستحق من اللي والله من يسويها يعني. مرها الشيخ ابن جبرين الله أغفر شوف يا أخي أحيانا هالنماذج يعني تعطيك موعظة بصراحة صح. مره الشيخ ابن جبرين كان راكب مع واحد من طلابه ويبدو أنه كانوا مسرعين وأوقفهم التفتيش هذا قبل ب سائر عادا اللهم <تصفيق> ف س ه ر و ا ل ع ي ا ه بالله فصر عقوبة على الناس <تصفيق> المهم فيمشون وقفهم التفتيش فالتفتيش قال لصاحب السيارة عطنا الرخصة ووقف السيارة قال ليش قال عليك مسر نعطيك مخالفة فقال والله م عليش هذا فضير الشيخ عبدالله بن جبرين فقال اوه يا شيخ كيف حارك شيخ نعسك طيب تفضلوا امشوا امشوا فقال الشيخ لا تمشي أن تتمشي كل الناس اللي مسرعين ولا تمشينا نحن بس عشان ا ل جبريم و ج و د ق ا ل بصراحة يا شيخ لا والله عشانك أنا مشيق قال لا والله إذن عطنا مخالفة ا ن ا لا أتأكل بديني مدام ا كل الناس يمشي عليهم النظام ا ل ش علي بالله عليك من اليوم يتعامل مع نفسه مثل هذا ا ل س ع ا م قليل يا أخي هذا ذ ك ر ا أن عمر رضي الله عنه يقولون جاءه يوما مسك, مسك يعني قطع من الطيب جاءته من مصر وكان عمر بن عاص أرسلها إليه قال هذا تبرع جاء لبيت مال المسلمين واحد صاحب مثلا يعني عطورات وقال هذه أتبرع بها لبيت مال المسلمين يستفيدون منها ي ق و ل فلما جاءت إلى عمر جلس ينظر إليها وهي كسر مثل الطين اليابس يحتاج تكسر وتبع فنظر إليها عمر ثم قال و د ت يعني تمنيت ولو أني وجدت امرأة جيدة الوزن ت ز ي ن هذا العطر وتبيعه وتعطينا ل م ا ل أ ض ع ه في بيت مال مسلمي ل ا ن كان أكثر اللي يشتغلون بالعطارات عندهم نساء, نساء قالت زوجتها أنا جاهزة يا أمير مؤمني زوجة اللي هي أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه فقال ت ك س ر ي ن قالت نعم فبدأت ا ل م ر ا ة اجتمعت العطارات وهي تكسر كم تريدين أقية طيب تزين لها يلا في العساب وتجمعها من, من غير مكافأة ن غير م لها يقولون فلما جاء عمر في الليل ونام بجانب امرأته فشم في خمارها اللي عليها يعني هي تنام بلباسة شم فيه عطرا مسك فقال ما شاء الله اشتريتي من المسك وتعطرتي لي قالت لا والله قال عجل كيف المسك موجود في, في هذه الرائحة في خمارك قالت كان يلتصق في يدي مع التكسير يلتصق ف ا م س ح و في خماري فقال آه الناس يشترون الطيب لنسائهم بالمال ليستمتعوا به فيهن ا وأنا ا س ت م ت ع بالعطر بالطيب على حساب المسلمين لا والله لا يحاسبني الله على ذلك وقام وأخذ الخمار وقام إلى قربة المعلقة وأخذ يصب منه ويغسل الخمار ويعصره مرارا حتى شمه فإذا ليس فيه شيء فقال خذيه ولا تعودي إلى ذلك أبدا بالله يا أخي من اليوم حقيقة يدقق على نفسه في القلم الذي يستعمله يدقق على نفسه في آلة التصوير الخاصة بالعمل ي ج و ج استعملها في أمور الخاصة أو لا يدقق على نفسه في الهاتف حق العمل يجري ا س ت ع م ل ا في م و ر ا ل خ ا ص سيارة العمل ا ل ي انا اعمل فيها وقل ما هو اعلى من ذلك المناقصات التي تأتي عروضات الشركات التي تأتي صح. كلما صار الانسان يا اخي أكثر دقة على نفسه وفق النبي عليه السلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار وأولى نبت من سحت د ق ن ا نبت من مال حرام <تصفيق> وإذا الإنسان دقق على نفسه ودقق على غيره أصبح الذين تحته يخافون يعني الآن المشكلة إذا كان رب البيت بالدف في ضاربا فشيمة أهل بيت كلهم الرقص ذكروا أن عمر لما جئ إليه بالغنائم التي جئ بها من فارس لما فتحوا بلاد كسرة وجعل عمر ينظر إليها فإذا فيها خرزات صغار ا ل م ا س يعني جئ بها ومعدودة هناك مثلا مئة حبة وصلت مئة حبة بالتمام فقال عمر وهو ينظر إليها قال والله ا ن قوما أدوا هذا لأمنا والله إنكم أمنا الجيش أمين فقال له علي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين حفظت فحفظوا ولو رتعت لرتعوا هم لو ر أ ا ك كل مرة والله هذا العقد حلو بحطه لزوجتي و هذا جميل يقول لو ر أ ا ك الشعب تلعب والله الكل يلعب تساهل. لكن لما رأوك شدت على نفسك شد د ل د ع ا ء في س م أيضا نختم بسؤارك يا سامي يا جلها ط ا ل م م ر ك بس ب س أ ل اللي قاعد يصير الآن هل هو بضعف المتابعة ا و ضعف الوزع الديني والله يا أخي هو أمور منها ضعف المتابعة وهذا مهم أيضا ضعف التدقيق عليهم ل ا ن أحيانا يصير هذا صديقك وهذا ابن عمك وهذا ابن صديقك وهذا أنت شريكة في ا ل ش ر ك ة اللي أخذتهم ه ا فالمسألة كلها يعني ل ع ك ل ه م ح ص ل بعض ي ع و ا ل أ م ر الثاني ايضا ضعف الوازع الديني عندهم اسال الله ان يرزقنا واياكم المال الحلال الله يجزيكم خير يا شباب انتم ايضا يا و ل ا ح ب ة أ ش ك ر لكم مواصلتكم ومتابعتكم معنا و أ س ا ل الله ان تكون ه ا ل ح ل ق ة يعني وهذا الكلام فعلا يعني ر س ا ل ة تصل ب إ ذ ن الله تعالى الى من ينتفع بها اسال الله يرزقنا واياكم رزق الحلال كان آ خ ر من مسافرون والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته